الله بما تعملون بصير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وَهُوَ وهو فَلَهُ فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فَلهَّهُ يحكُم بَلَهُم ييعوْومَ الْ القامَةِ فِيمَا كَوا فِيهِ يَعْْتَلِفُون